والذين كفروا ما أنذر معرضون قل أرأيتم ما تدعون ميادون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات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 كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدني ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن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 قديم ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربي لينذر الذين ظلموا ليوضر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إِن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 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُ طيباتكم, طَيِّبَاتِكُمْ فِي حياتكم الدنيا واستمتعتم طَيِّبَاتِكُمْ فِي تجزون عذاب وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا كنتم تُجْزَوْنَ في الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ فِي الْأَرْضِ بغير الحق وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَاذْكُرْ أَخَاكُمْ إِذْ آنَذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَانَتِ النُّذُرُ, وقد خلت النذر ذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجب تناني عن آلهتنا فاتنا بما تعيدنا فَقُتَ مِنَ الصَّادِفِينَ قَالَ إِنَّ مَلْعِي الْمُعِيدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَاهَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِّلَ أُوْذِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْطِرٌ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أنيم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم مكناه في ما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصار وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أونا عنهم, عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا ابصارهم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 فَلَوْلَا نَصَرَهُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِذْ كُفُّوا وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب أنيم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعبز في الْأَرْضِ وليس له من دونه أولياء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 نه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذو كل بما كنتم تكررون تصبر كما صبر رجل العزم من الرسل ولا تستعجل لهم.